قَدْ أَنْجَيْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّ قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى قَالَ فَمَرَّ رَبُّكُ مَا يَا مُوسَى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 الذي جعل لكم الأرض مهد وسلك لكم فيها سبل وأنزل من السماء وأنزل من السماء إماء فأخرجنا فأخرجنا به أزواج من نبات شتى كلوا وارعوا أن عابكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أرناه آياتنا كلها فكذب وآذى قال أجيتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلا نأتيك بسحر مثله فجعل بيننا فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحطكم فيسحطكم بعذاب وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ بَأَدُوْ صَفَّاً وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا وَإِمَّا أَنْ نكون أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى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 وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جِذْعِ نَخْلٍ وَلَا تَعْلَمُونَ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَا قَالُوا لَنُؤْثِرَكَ لن عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَقُضِيَ مَا أَنْتَ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ليُغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى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 فَأُولَئِكَ لَهُمُ الْدَرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدِينِ تَجْرِيمٌ تَحْتِي الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا ولكننا حملنا أوزارا من زلة القوم فقدفناها فقدفناها فكذلك القصة فأخرج لهم ميجلا جسدا له خوارم فقالوا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أ فلا يرون ألا يرجع إليهم وَلَا ولا يملك لهم ضررو ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إن لمافتين به وإن ربكم رحمن فاتبعوني فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى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 ولم ترق بقولي قال فما خطبك يا سامري قال بصدت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سولت لنفسي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 يتخافتون بينهم إِلَّا لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إِلَّا لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا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 وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَ وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمَ وَلَا خَضْمَ وَكَذَلِكَ أَنزَلَهُ قُرآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا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 ولا قد عهدين إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قل للملائكة صلوا لآدم فصَلَّوا فصَلَّوا إلا إبليس أبا فقل لا يا آدم إن هذا عدن لك ولزوجك فلا يخرجنكما فلا يخرجنكما من الجنة فتشق إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى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 فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا وطفيقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم جتابه ربه فتاب عليه وهدى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 قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك, وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخرة اشد وابقا افلم يهدي لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما لكان لزاما وأجل مسمى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 ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع ع آياتك فندب آياتك من قبل أن نذل ونخزى